غير المغذوب عليهم ولا الضالين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَثَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدَ بَأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَحِيَّتُوا إلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْآمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدَ بَأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أي نزل علينا مايدة هل يستطيع ربك أي نزل علينا مايدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.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 أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وأيتم منك وارزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ عَدَمًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِّ مَرْيَمَ أَتَقُولُ فَلِلْنَاسِ اتَّخِذُونِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْلٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إنا كُلّ تُقْلَتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ فَاعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 اَلاَ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ وَذَا يَومَ يُرفعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 فَمَا انْتُمْ تَمْتَرُونَ وهو الله في السماوات وفي الأرض على مسرّكم جهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتين فسوف يأتيهم أنبار وما كانوا به يستهزئون ألم يرو كم أهل كنا من قبلهم من قرن مكنناهم مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وَجَعَلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه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 ولو جعلناهم لكاللجلناه رجلا ولالبسنا عليهم ما يلقسون ولقد استهزئ برسولك فحق بالذين سخروا منهم سحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 وجعلنا على قلوبهم مكنتا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآن وإن يروك آيَةٍ لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الَّذين كفروا يقول الَّذين كفروا إن هذا إِلَّا ساطير الأَوَّلين وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِلِ لَا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا, قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبتُ رسولٌ من قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأذو حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين